يقتلون في كل مكان يظلمون في كل قطر من الاقطار دماء تراق واعراض تغتصب وعلو وعتو من الكافرين على المسلمين ثم زاد الطغيان بان على حكام المسلمين على شعوبهم حتى أن المسلمين يقتلون وتراق دماؤهم في أوطانهم وبلادهم نعم إن هذا هو زمن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن الناظر المتأمل لما يمر على المسلمين وما هم فيه ليرى أنهم لم يأخذوا بعد بعوامل النصر وأسباب التمكين اعلموا رحمكم الله أنه لن يمكن لنا في الأرض إلا بشروط والشرط يلزم من عدمه العدم إن وجد الشرط وجد العمل او قد يوجد العمل وان انتفى انتفى العمل ولذلك فان الله جل وعلا وعد عباده الصالحين الذين قد ظلموا في الارض وعدهم الله عز وجل بالنصر والتمكين وبقدر الأخذ بتلك الشروط يكون التمكين فقد يكون تمكيناً جزئياً أو قد يتم هذا التمكين وكل هذا متوقف على عمل المسلمين بتلك الشروط التي وضعها الله عز وجل لا شك ولا ريب أننا في فتنه عظيمة وفي الفتن يرجع العبد إلى الأمر الأول كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون وسلفنا الصالح كذلك إذا زادت الفتن وكثرت فالزم الأمر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام ثم انظر في نفسك هل أنت تستحق التمكين هل أنت حققت شروط وضوابط التمكين حتى يمكن لك في الأرض والإجابة لا فإن كثيرا من المسلمين ما زال في بعد عن الله عز وجل إخوة الكرام لن ينصلح حال تلك الأمة إلا بمن صلح عليه حال أوائلها فانظر ماذا صنع الأوائل وكيف فتحوا الدنيا وغزوها ومكن الله جل وعلا لهم من البلاد وأذل لهم أعظم العباد أصبحوا في ذل وانصغار بين يدي المسلمين أتدرون لماذا؟ لأنه كما قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة حينما ذهب فاتحا لبيت المقدس وقد شمر عن إزاره وخاض مخاضة من طين واتسخت ملابسه وغطى الطين ساقيه فلما رآه أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين ما أحب أن يراك القوم على هذه الصورة فنظر إليه عمر الفطن عمر المحدث الملهم فقال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا يا أبا عبيدة إننا قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله فإن أردت أن تصل فاسلك طريق القوم هذا ما ندين لربنا جل وعلا به اسمع ماذا قال الله عز وجل ونزل هذا على ذاك المجتمع ثم انظر هل يستحق القوم التمكين ام لا قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا شروط اربعه ذكرها الله جل وعلا في هذه الايه وشروط اخرى ذكرها الله جل وعلا في ايات سنذكرها باذن الله عز وجل اذن وعد الله جل وعلا بالتمكين الجواب نعم من الذي وعد بالتمكين وصفهم الله جل وعلا بوصفين واشترط شرطين قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالقلب ذاك هو الإيمان نزل الصورة الأولى على المسلمين الذين آمنوا فانظر إلى إيماننا وكم يختلج هذا الإيمان من نقص ثم أكد ربنا جل وعلا على العمل الصالح ليدلل على أن العمل من شروط الإيمان أو هو ركن من أركان الإيمان فإن فقد العمل قدح في الإيمان فأكد الله جل وعلا فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا لابد من إيمان بالله ورسوله ومن عمل صالح من اجتهاد في العبادات والقربات لرب الأرض والسماوات فهل هذا هو حال المسلمين؟ هل هم يجأرون إذا نزلت عليهم الطوام هل هم يفرون ويفزعون إذا غلقت في وجوههم الأبواب لله عز وجل إليه يرجعون وبه يستجيرون ويجأرون وبين يديه يذلون وينكسرون الجواب لا إلا القليل من عباد الله الصالحين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فإن الاستخلاف سيتم لا محالة فإن ذاك وعد والوعد لا بد أن يتم فإن الله جل وعلا إذا وعد لا يخلف الله جل وعلا وعده وقد وعد الله جل وعلا أهل الصلاح بأن يمكنوا في الأرض ثم بين أنه وعد هؤلاء بنفس ما وعد به عباده السابقين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا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 ثمرة التمكين فالتمكين ليس غاية ولكنها وسيلة والغاية هي تمام العبادة لله عز وجل قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فتلك هي الغاية من التمكين في الأرض أن يعبد العبد ربه وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يقيم شريعة الله عز وجل فإذا كانت الصورة في ظاهرها صورة تمكين أو هو تمكين جزئي ولم يستطع العبد أن يفعل ما يترتب على التمكين من ثمرة من إقامة الصلاة والدعوة إلى الله من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتطبيق لشريعة الله جل وعلا فإنه ليس تمكينا في الحقيقة لأن من ثمراته هذا فإن لم يتم فإن لم فإن لم تتم الثمره فإن التمكين لم يتم إذن لا بد من هذا قال الله جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وكان الله جل وعلا يشير الى قوم موسى فإن حالهم أشبه ما يكون بحالنا حال قوم موسى أشبه ما يكون بحالنا فكأن الله جل وعلا يشير بذلك لقوم موسى حينما أوزوا أشد الإيذاء وعذبوا أشد العذاب وذاقوا من العذاب والطغيان الوانا من فرعون عليه لعنة الله تكبر وتجبر وطغى وبغى في الأرض فسادا وزعم الربوبية من دون الله عز وجل فقال أنا ربكم وما اكتفى بذلك بل قال أنا ربكم الأعلى ونفى الألوهية عن غيره قال ما علمت لكم من إله غيري وكذب نبي الله موسى واتهمه بأنه مهين ولا يكاد يبين وافتخر على قومه بأن له ملك مصر والدليل على ذلك أن الأنهار تجري من تحته فماذا كان مصير ذاك الطاغية الذي تكبر على الله جل وعلا ومن تكبر على الله قصم قسمه الله جل وعلا ومن تعالى على الملك الجبار أذله ولو كان من كان ومهما بلغ في الكفر والطغيان والكبر كل من رفع رأسه وتكبر على الله لابد أن توضع راسه هذه فأغرقه الله جل وعلا من حيث افتخر افتخر بأن له ملك مصر ولله در مصر فإن الطغاة يتواردون عليها وكل طاغية يأتي لا يأخذ العبرة ممن كان قبله إنها آية وقد أخبرنا الله جل وعلا بذلك كما قال الله جل في علاه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق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 فأعمى الله جل وعلا القلوب والأبصار فغفلوا عن رؤية الحق حقا إذن أشار الله جل وعلا إلى الذين من قبلهم كأن الإشارة لموسى نبي الله صلى الله عليه وسلم ولقومه بني إسرائيل لكن انظر حينما بعث نبي الله موسى ليخرج بني إسرائيل مما هم فيه من الظلمات ومما هم فيه من العذاب الذي وقع عليهم من فرعون الذي كان يمعن في تعذيبهم بتقتيل الأبناء واسترقاقهم وإذلالهم في الأعمال الشاقة وفي الخدمة كانوا يخدمون فرعون ويعملون في الأراضي الزراعية وغير ذلك من الأعمال الشاقة وكان يقتل الأبناء لعلمه عن طريق الكهان أن رجلا أو أن طفلا سيولد من بني إسرائيل وإن خراب ملكك على يديه فكان يقتل الأبناء فقالوا ستفن الذراري من الذي سيقوم بخدمتنا فقتل عاما وترك عاما اخر وامعانا في اذلاله ولد نبي الله موسى في العام الذي يقتل فيه الابناء وامعانا في ذل فرعون واظهارا لقصوره هذا الذي يزعم انه رب ياتيه هذا الغلام في العام الذي يقتل فيه بطريقه مريبه تدل على انه الموعود به في صندوق يسير في البحر وياخذه الخدام ويوضع في قصر فرعون ان عاقلا عنده ذره عقل يقول أن هذا الغلام هو الغلام الذي بشر به فرعون ولكن الله إذا اراد شيئا يسر اسبابه اعلموا عباد الله أنه لا يتم في ملك الله الا ما اراد الله عز وجل كل شيء خلقناه بقدر كل شيء في ملك الله بامر الله فإن اراد الله لنا التمكين مكن الله عز وجل لنا وإن اراد الله جل وعلا الا يمكن لنا الان فلن يمكن لنا مع العلم اننا لسنا اهلا للتمكين ابدا نعم انا اقولها صراحه فلا بد ان نكشف الغطاء عن اعيننا نحن لسنا اهلا الى الان ان يمكن لنا كيف يمكن لنا بالرجوع الى الله جل وعلا وبسلوك الطرق الشرعية المسنونة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم هذا هو سبيل النجاة ولا نجاة إلا في هذا الطريق وكل طريق آخر يؤدي إلى الضلال والهلاك فمن أراد الوصول فليسلك نفس الطريق الذي سلكه الصحب ردوان الله عليهم فمكن الله جل وعلا لهم أما بهذه الطريقة الهوجاء التي يسلكها الناس وباعتماد الناس على مشاعرهم فإذا تاثروا هاجوا ثم خرجوا، ثم قتلوا، ثم سفكت الدماء وقتل المسلمون أي شيء هذا إخوة الكرام ينبغي علينا أن نرشد الناس وأن نبين لهم الطريق الصحيح الذي يصلون به إلى الله جل وعلا أو ما تعلم أن حرمة الدماء عند الله جل وعلا عظيمة وإن مسلما واحدا أعظم عند الله من الكعبة إن مسلماً واحداً يقتل دمه أعظم عند الله جل وعلا من الكعبة فإنك غال وسمين عند الله جل في علاه ولو قتلت في سبيل الله في شيء متيقن فهذا فوز عظيم أن تقتل في سبيل الله لكن, لكن أن تزهق نفسك في شيء مضمون لا لا لا تقدم على شيء إلا ومعك برهان ودليل من الله عز وجل على صحته وإلا فالزم الأمر الأول ففيه النجاه إن نبي الله موسى لما أرسل إلى فرعون وهو في ذاك الكبر وأراد أن يخرج بني إسرائيل وانتبهوا معي لم يكونوا اهلا للتمكين بعد حتى بعد بعثة نبي الله موسى سلك معهم جميع الطرق وأراهم الآيات وأظهر المعجزات ومع ذلك يخرجون من شيء إلى شيء أعظم في المخالفة عبر بهم البحر وأغرق الله عز وجل فرعون ومن قبل أن يغرق وأن يهلك فرعون جعل نبي الله يعظ القوم ويأمرهم وينهاهم ويبين لهم طريق التمكين أن يسلكوه فإن سلكوه تم التمكين ولكن فرعون زاد في طغيانه وتعذيبه لبني إسرائيل حتى يصرفهم عن نبي الله موسى كما قال الله عز وجل وقال الملاء من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله لا بد أن يتعلق ذاك القلب بالله لا بشيء آخر لا بكثرة ولا بعدد ولا نقول لقد أصبحت لنا الكثرة ولا نقول أصبحنا الأغلبية لا متى كانت الأغلبية دليلا على النصر والتمكين متى كان ذاك فإن المسلمين كانوا قلة في بدر وفي أحد وفي, وفي غيرها وكانوا كسرة في حنين فهزموا كانوا قلة في بدر فتعلقت القلوب بربها واستعانوا بالله جل وعلا القوي فأنزل الملائكة معهم، فلما استعانوا بالله تعالى نصرهم الله مع أنهم كانوا قلة قليلة ثلث عدد المشركين أو أقل ولما كانوا كثرة في حنين واحسوا بكثرتهم وقالوا لن نهزم اليوم عن قلة يعني أصبحنا كثرة أخيرا أصبحنا عددا كبيرا ملأنا البرلمان وزاد عددنا أصبحت البلاد لنا وغفلنا أن الأمر بيد الملك جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون اعلم أن الله جل وعلا لو أراد أن يصيبك بشر واجتمعت الدنيا على أن تحول بينك وبين ذاك ما استطاع كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في السنن وغيرها بسند صحيح واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الامه باسرها على ان يوصلوا اليك ضرا فلن يستطيع أن يوصل إلا ما كتبه الله عز وجل عليك رفعت الأكرام رفعت الأقلام وجفت الصحف ما قدره الله جل وعلا سيكون إنما ذكرت ذلك لأطمئن اخواني أن الأمر كله لله فلا تياسوا لكن لكن علينا أن نرجع لأسباب النصر وعوامل التمكين إيمان بالله عمل صالح ثم بعد ذلك تمام العبادة لله عز وجل وتدبر معي قول الله تعالى يعبدونني ثم استثنى الله جل وعلا وخص الشرك مع أن نفي الشرك لازم من لوازم تمام العبادة ولكن الله جل وعلا لما نص على نفي الشرك وهو فرد من أفراد العموم يعني من لوازم تمام العبادة نبذ الشرك هذا أمر لازم فلو اقتصر الله جل وعلا على قوله يعبدونني لكفى لكن الله جل وعلا ما نص على نفي الشرك إلا لعلة أتدرون ما هي؟ أن الشرك أمره خفي فهو ينتشر في الأمة ويقع فيه المرء وهو لا يشعر بل ربما ظن العبد أنه يتقرب إلى الله جل وعلا وهو مشرك بالله بتلك القربة كما يفعل مثلا الذين يطوفون بالقبور ويدعون المقبورين من دون الله جل وعلا ويتقربون إليهم بالقرابين فإذا سألت هؤلاء قال ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا نحن ما نعبد هؤلاء لكن أنفاسهم طاهرة فنتقرب الى الله عز وجل باموات لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا اذا هم يتقربون الى الله بشرك تخيل ان تتقرب الى الله بكفر بالله وما ذاك الا بسبب جهل وهذا الجهل يحتاج الى علم والعلم ينبغي أن ينشر بين الناس وأن يبث، والعلم لن ينتشر إلا عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل وذاك هو أعظم أسباب التمكين يا قوم هو بث الدعوة إلى الناس وتوصيلها والاجتهاد في تعليم الناس وإزالة الشرك ورفع الجهل فإذا انتشر العلم وفشى وعرفوا الناس وعرف الناس ربهم جل وعلا رجعوا الى الله وعادوا جاء التمكين باذن الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون بي شيئا لان الوقوع في خصلة من خصال الشرك كف ان وقع المرء في خصلة واحده ان كان شركا اكبر خصلة واحدة يكفر بالله عز وجل بهذه إذن إخوة الكرام إيمان عمل صالح تمام العبادة لله عز وجل ومن تمام العبادة تمام الذل والاستسلام لأمر الله جل في علاه أقول لا تتم العبادة على وجهها إلا بتمام الذل والانكسار والتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلنا ذلك ثم استعنا بربنا جل وعلا مكن الله جل وعلا لنا بقي شيء وهو من أعظم عوامل النصر وأسباب التمكين ألا وهو الصبر قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين لمن؟ للفاسقين؟ للفاجرين؟ للمتكبرين؟ كلا والعاقبه للمتقين والتقوى هي ان تراقب الله جل وعلا في كل عمل من اعمالك اذا عملت شيئا علمت ان الله مطلع على ذاك العمل فخفت الله جل وعلا فكففت عن المعاصي استعينوا بالله واصبروا نصبر على ماذا لقد ذقنا الذل من فرعون وملئه وأنت الآن وقد انتظرناك طويلا انتظرناك طويلا لتخرجنا مما نحن فيه من الذل والمهانة ومنحناك أصواتنا واخترناك ثم بعد ذلك نذوق العذاب أشد مما كان قال اصبروا اصبروا إنها طريقة فرعون وطريقة كل فرعون من الفراعين على مدى التاريخ اخترنا اناسا ظنن فيهم الصلاح ومنحناهم أصواتنا وثقتنا راجين من الله جل وعلا اولا وفوق كل شيء أن يطبق شرع الله عز وجل ثم أن يرفع الظلم عن العباد وأن يرتفع الغلاء والوباء وما كان فيه الناس من فقر وظلم ثم الآن ازداد الفقر وغلت الأسعار وزال الأمان وزاد الفساد وقطعت الطرقات أي شيء هذا إنه فرعون يسلك نفس الطريقه فوضى في البلاد تضييق على العباد مع ارتفاع في الأسعار وركود في الأعمال وإزالة للأمن والأمان وتضييق على العباد بنقص بعض السلع الأساسية التي تقوم بها الحياة النتيجة ضيق في الصدور سخط على هؤلاء لقد اخترناهم ومع ذلك ما اخرجونا مما نحن فيه كلا يا قوم تظنون انكم ستخرجون مما انتم فيه وان الله جل وعلا سيرفع عنا ذلك بهذا فقط اوا ما سمعتم قول الله جل في علاه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم إن الله جل وعلا لن يغير أمرنا ولن ييسر لنا الأمور حتى نرجع إلى الله جل وعلا فنحن يا قوم والله في حاجة ماسه للرجوع إلى الله جل وعلا ثم للسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضارسة أحواله عند الفتن وما كان يصنع الصحابة الكرام إذا نزلت بهم المصائب والمحن وحلت عليهم الفتن كيف كانوا يخرجون ابي الخروج ابي القتل ابي سفك الدماء ام ام باي شيء كانوا يصنعون فلنرجع إلى ما كان عليه القوم وباذن الله جل وعلا سيكون التمكين فإن الظلم مهما زاد وان الظلام مهما حل فلا بد من رفع الظلم وازاله الظلام وطلوع الفجر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم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 أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيهلك يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فهل أخذ بنو إسرائيل في زمن نبي الله موسى وأخيه هارون بأسباب النصر والتمكين الجواب لا ما صبروا والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أهلك فرعون بالغرق في النهر وجرى الماء من فوقه الذي كان يقول أنه يجري من تحته وجعله الله جل وعلا للطغاة عبرة وآية ولكنهم لا يعتبرون للعلة التي ذكرتها ثم ماذا؟ الآن نجاكم الله جل وعلا من فرعون فماذا أنتم صانعون الآن زال الطاغية فماذا ستصنعون يا قوم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون انكم قوم تجهلون ثم بدا يبين لهم ان الله انجاكم من فرعون وكان يفعل بكم ويفعل الله الذي نجاكم تشركون به نعم ان القوم ما صبروا على طاعه الله تمسكا والصبر المذكور في الايه هو صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على اقدار الله جل وعلا على كل اقدار الله صبر صبر على الطاعه تمسكا وعن المعصيه اجتنابا فلا بد من هذا وهذا اعظم شروط التمكين اسمع لقول الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا صبروا على أي شيء لما صبروا على طاعة الله وعبادته لما صبروا على التعلم ونشره لما بثوا العلم ونشره بين الناس حتى صار المجتمع أقصد القاعدة العريضة من المجتمع قد رفع عنها الجهل وانتشر فيها العلم فإذا قلت حي على تطبيق شرع الله فإذا بالقوم يتبعوك على ذلك لكن إذا قلت نطبق شرع الله فإن الناس سيخرجون في الميدان وكما خرجت أنت سيخرج عليك كذلك لأنك ما نشرت العلم وما رفعت الجهل بعد هذا نشر جزئي وذاك هو أعظم طرق التمكين فتدبر فإن رفع الجهل عن الناس وعلم الناس ما في شرع الله جل وعلا من الخير إيمانا أولا إن آمنوا بذلك واعتقدوه فإذا أردت أن تطبق شرع الله فضيقت عليك الامور وغلت الاسعار وازدادت الامور ضيقا على ضيقها صبر الناس وتحملوا لان عندهم من العقيده ما يعينهم على ذلك لكن كثير لكن كثيرا من الناس هم في بعد عن ذلك فلا بد ان تنشر هذا اولا فيكون لك تلك القاعده العريضه ثم بعد ذلك إن أردت شيئا بإذن الله جل وعلا سيتم وبهذا نكون قد أخذنا بأسباب النصر وعوامل التمكين قال إنكم قوم تجهلون ما صبر على الطاعة حتى يمكن لهم دارت الأمور وعبد العجل من دون الله شرك بالله مرة ثانية العجل عبدوه من دون الله عز وجل وبين أظهرهم نبي الله موسى نعم وقع شيء قريب من هذا من الصحابة رضوان الله عليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الله أكبر إنها السنن لتتبعون سنن, سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث وقد كان هذا هذا حدث في الأمة متى تم النصر والتمكين لبني إسرائيل بعدما تهبن إسرائيل في الأرض أربعين سنة وسبب ذلك توارد المخالفات الشرعية لنبي الله موسى أول شيء عبادة للعجل من دون الله عبدوا العجل من دون الله عز وجل مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا لن ندخلها أبدا فاذهب أنت وربك فقاتلا اذهب أنت وربك فقاتلا تخيل كل هذه المخالفات أثمرت عن التيه في الأرض عذبوا ومات نبي الله موسى ومات نبي الله هارون بعد ثلاث سنين من التيه في الأرض في أرض سيناء أربعين سنة ومات الجيل الأول الذي عصى وابى مات الجيل الذي مات ربى تمام التربية وما زالت آثار الشرك في نفسه كلما خرجوا من شيء وقعوا في شيء وانتهى هذا الجيل وخرج الأبناء الذين تربوا على كتاب الله وعلى سنة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم منذ نعومه أظفارهم تدبروا معي إخوة الكرام إن الجيل الذي مكن له هو الجيل الثاني وليس هو الجيل الأول الذي أبى وعصى لأن الجيل الثاني تربى منذ نعومة أظفاره على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم نبي الله يوشع بن نون وهو فتى نبي الله موسى يعلمهم ويربيهم ويبث في أنفسهم الجهاد الجهاد الجهاد الحقيقي يبثه في أنفسهم حتى. خرج هذا الجيل فقال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم قالوا سمعنا واطعنا فدخلوها وهزموهم باذن الله عز وجل ومكن الله جل وعلا لهم في الارض قال الله تعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون الذين كانوا يستضعفون شارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتنت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون جاء خباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة قال يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه ألا تدعو الله لنا ألا تنتصر لنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعلمه درسا في الصبر في الصبر على طاعة الله جل وعلا وإن صب العذاب عليهم صبا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المئشار في مفرق راسه فيشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه ويمشط يمشط جسده لحمه دون عظمه وعصبه بانشاط من حديد ولا يرده ذلك عن دينه لماذا لا يرده ذلك عن دينه لأن العقيدة قد وقرت في قلبه لأنه تربى حقا على عقيدة التوحيد لأنه تربى حقا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا العذاب لا يؤثر فيه فهل سيؤثر فيه الجوع أو الضيق أو غلو الأسعار أو غير ذلك مما يحركون به الشعوب فإن جل الشعوب تتحرك بهذا المفتاح الجوع التضييق غلو الأسعار انتشار الفوضى في البلاد النتيجة خروج من الشعب على حاكم ما هذه النتيجة لا شك فإنهم لا يصبرون لكن الذي تربى على طاعة الله يصبر وإن قطع جسده وإن شق, شق نصفين ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيمكن لهم في الأرض وقال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي ما زوي لي منها ارجعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتربوا عليها وربوا أبناءكم على ذلك هذا ما ينبغي علينا أن نفعله ثم نرجع إلى التاريخ وننظر في صيرة الصحابة رضوان الله عليهم ثم نتربى على ما تربى, ما تربى عليه هؤلاء ثم ننظر إلى أسلافنا الذين رفعوا رؤسنا وكيف فتحوا الدنيا بأسرها وكيف كانوا يذلون لله عز وجل فينصرهم الله من انتصر المسلمون على الصليبيين ولا على التتار إلا بسبب انتشار الوعي الإسلامي بين الناس وقد يسر الله جل وعلا لهم حاكما صالحا خرج منهم خرج منهم هذا الحاكم فحكم بكتاب الله وطبق سنة رسول الله فجاء النصر والتمكين إذا إخوة الكرام أختم خطبتي باجمال عوامل النصر وأسباب التمكين إيمان بالله عز وجل عمل صالح عبادة خالصة لله نبذ للشرك صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله عز وجل المؤلمة استعانه بالملك جل في علاه السمارة هو التمكين في الأرض وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه وعباده الصالحين من الأرض اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك من بلادك يا رب العالمين اللهم أذن لشرعك أن يسود اللهم أذن لشرعك أن يسود اللهم أذن لشرعك أن يسود اللهم, أن يسود. اللهم عليك الظالمين من الطغاة المتكبرين يا ذا الجلال والاكرام اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الارض منهم احدا اللهم عليك بالمجرمين القاتلين يا رب العالمين اللهم عجل بهلاكهم اللهم عجل بهلاكهم اللهم عليك بالطغاة المتكبرين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام عجل اللهم بهلاك بشار اللهم عجل بهلاك بشار النصيري الكافر يا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعله للناس عبره وايه اشف اللهم به بموته وعذابه صدور قوم مؤمنين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل هذه البلد امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم مكن لشرعك ودينك في مصر يا ذا الجلال والإكرام اللهم مكن لشرعك ودينك في مصر يا ذا الجلال والاكرام رب إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين اللهم لم يكن بك إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا ونجأر إليك يا قوي يا عزيز راجعين تائبين منيبين لك يا ذا الجلال والإكرام فاللهم انصر إسلام وعز المسلمين اللهم اجعل شرعك يطبق في هذه البلاد عاجلاً غير آجلاً اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام لا تدع اللهم في هذا الجمع مريضا إلا شفيته ولا مدينًا إلا سددت دينه ولا معسرا إلا يسرت عليه ولا مكروبا إلا فرجت كربه يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة